سَنُقُرِئُكَ فَلاةً سَ إِلَّا مَا شَ ال اللهَّ إِهُ يَعلملَمُ الجَهْرَ وَمَا يَغْفَى وَنُ يَسِركَ للُِْسر فَذَكرِر إَِّ فَعَتِ الذِكْرىَ سََذذكَّر مَْ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى